Oh. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة اليوم عندنا مصباح جميل من مصابيح الرسالة لهذه الحلقة وهو الدكتور غازي الشمري الموقع او المشرف العام على موقع تصافينا حياك الله شخص غازي حياك الله وبياك أستاذ اسماعيل أنا سعيد أني ألتقي معك ثاني سنة في لا. رمضان بعد. إيه والله حيكو. الله يطول. <تصفيق> اليوم أنا ما أعرف يا شيخ غازي في خاطري أن أنت اللي تقدم الحلقة وأنا ضيف. <تصفيق> ليش؟ ما أعرف. والله ابن الحلال العين ما ترى الحاجب والحلقة الحمد لله ميزتها ما لها موضوع معين مفتوحة. لا. فالحمد لله الأمور سهالات وأنا تحتمرك وااا. أبد ما تجدني إلا صابع ولا أعصي لك أمرا أجل أنا ضيفك تفضل أنت مقدم الحلقة أنا والله شيخ اسماعيل أنا من رأيتك قبل نص ساعة و... وكدت قبل رأسك كل ما أدرا كل مسالم معك أنا من المعجبين فيك كنت تابع برنامجك من تدري استشارات قبل عشر سنوات على المجد وبالعكس حبك في الله الله يحفظ. أنا عشان كذا أنا أتمنى أني يعني ولو مرة أطلع ضيف تخيل يعني عشر سنوات أنا أقدم برامج أبغل مرة أطلع ضيف عاد تطلع على حسابي أنا ما صدقت أن أطلع معك الحين <تصفيق> ومعلم الأهل والوالد أني بكون ضيف خلينا أجربك مذيع يلا تفضل الشيخ أنا ضيفك <تصفيق> يقول لا الحكمة يا مسكين البخيل لا ما عاش عيشة في الدنيا عاش عيشة الفقراء ويوم القيامة يحاسب محاسبة الأغنية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب أنا اليوم كاتب في صفحة الفيسبوك أقول أن ضيفي اليوم الدكتور غاز الشمري وفي خاطري أني اليوم أسوي فيه مقلب بس أني ما أعرف إيش ممكن أسوي فيه فجاء في بالي اني على الهوى حريشك اقول لك خلاص انا ضيف وانت موذيع ف... <تصفيق> <تصفيق> المشكلة ان الشباب اللي دخلوا في الموقع والفيسبوك يردون على الموضوع جالسين يعطوني افكار اسوي فيك مقلب فيها والله يهديهم هم اللي حرضوني على الموضوع <تصفيق> آه شيخ غازي آه خلاص نرجع زي ما كنا انت الضيف <تصفيق> الله يعطيك العافية الله يعافيك خلينا نتحدث عن رمضان وليالي رمضان وكيف رمضان معك وهل هو مختلف عن رمضان؟ يعني أو, أو هل مختلف أيام وليالي رمضان عن الأيام بشكل عام يعني طوال السنة أو لا بالنسبة لك طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد أشكر الله أن بلغنا وإياك شهر رمضان آمين. فهذه نعمة طبعا والله يا أخي إسماعيل نريد أن نكون في هذه الحلقة بصوت أحمدي نعم. والبرنامج لا يحده موضوع الحقيقة رمضان يختلف عندما كنت صغيرا في أحضاني والدي وعندما صرت الآن كبير وعندي أسره أنا لما كنت صغيرا كنت أنتظر رمضان أحضر الجمر أجد الأكل والوالدي آخذنا ونشتري مقال رمضان و... وكنت يعني أنتظر حنا تعرف في الكويت وفي الشرقية عندنا ما يسمى بالقرقعان وإن كان هذا غير مقبول ربما في نجد لكن طبيعتنا في الساحل الشرقي تختلف عن طبيعة يعني باقي المدن لكن الآن سبحان الله لما صرت يعني أب وعندي أسرة وعندي أبناء صارت المسؤولية ليست مثل السابق. أول كنت أنا ووالدي ووالدتي واخواني السبع نجتمع على مائدة واحدة. أنا لست متزوجا وأخي الأكبر ليس متزوج. الآن ما شاء الله أنا عندي تقريبا يعني ثمن إخوان وبنت واخت واحدة. يعني سبع منه متزوجين ما شاء الله ف... فلما... فصرنا ما نجلس على مائدة واحدة يعني حتى رمضان هذا بالذات ممكن مضى سبوع أو ستة أيام ما رأيت والدتي في رمضان عجيب. يعني أول يوم لأنها كانت عند أخت لها في إحدى الدول مسافرة هناك ونحن جلسنا في بيتنا في الدمام نفطر لوحدنا فأشعر أنه رمضان سبحان الله دخل علينا بنكهة غير المعتادة صراحة اه نعم نعم اه... طبعاً صمت هذه دي. والله الحمد لله بشك الحمد لله. من صمت ولم لله. أفطر يعني أول سيام لي كان صراحة لا لا لا, لا أقصد أن يعني مع الأسفار كثرة السفر ممكن لأحد لا يفطر أنا. أنا ما أحب أفطر في السفر أنا أول سيام لي كان وانا في سادس تدائي الحمد لله صمت لوحدي ولم يؤمرني أحد إلى هذا الوقت لم أفطر بفضل لكنها رخصة يا دكتور هي رخصة والحقيقة أنا غداً سأكون في محاضرات وبعد في الكويت من مجد ثلاث أيام وبعد سأكون في سأكون ولا يطر في بالي واحد بمني سأفتر. عجيب. عشان بس ما تقضي ولا؟ والله مو على شني ما أقضي لأنه الصيام يوم يصوم الناس. نعم. أشعر يعني أنني سأكون شاذا وكل الناس يعلم مني قد فطرت مع أنها رخصة ربانية. صحيح. لكن ما أجمل نكون مع الناس. كيفك مع الأكل في الإفطار رمضان يعني أنت تفتر كذا سفرة واحدة ولا سفرتين؟ الحقيقة اليوم واحد عزمني في الرياض على بوفيه. وأكلت مرة واحدة وجلت إلى ما أكل أصابني الصداع وأصابني <تصفيق> المغص وألم والحقيقة يعني أنا أتوقع لما كنت صغير أفترم يعني مرة واحدة لكن لما شوي كبرنا أشعر سرنا تعب والإرهاق وسيم اليوم آتي من الدم فمتعب صراحة فما أنا الأكل المفضل التي أتمنى أجده دائما على السفرة هي المعكرونة هذه حبها في الله <تصفيق> أتمنى إني أنها لا تفارق ناظري أبداً سواء في رمضان أو في غير رمضان. عجيب وما كتب اختودي تودي للمحكورة. <تصفيق> <تصفيق> أنتم والد كم شغازي؟ والله شيء خبرني عيالك. أجيد. أنت أكبر مني. أنا أذكر والدك. أنت ستة أو 97 صح؟ لا ما هو صحيح. أو 94 وتسعين. أربعة وتسعين. أنا أذكر مرة عرفت والدك. يقول من علامات الضيف الناجح. أن يعرف أسرار المقدم حتى يعرف كيف يتصرف معه. إيه نعم. لا أنت أكبر مني باربع سنوات. ما شاء الله. اينا. ما شاء الله. طيب الشيخ غازي خلينا نتحدث عن أيضا رمضان ما يتعلق بالبرامج رمضانية وش اللي استهويت منها من تتابع من أو ما ماذا تتابع من البرامج وأيضا بطرح لك سؤال آخر ما يتعلق بالتراويح لك خلينا نتكلم عنه. جميل طبعا قديما قبل ست سنوات. قبل أن أظهر في الإعلام وفي التلفاز الآن على قولة بعض المشايخ الشيخ عبد الرحمن استيسى حبه حب خاص وكان كل سنة يأتينا إلى المنطقة الشرقية ويأتينا مخصوص إلى بيتنا ما شاء الله. لأنه يحب أكل الوالدة كل سنة كان يأتينا خاصا في وقت الربيع حتى أني قابلته قبل أربع أيام قال إذا زان الربيع ترى أنا بجيكم فكنت تكون له جاية خاصة ف... فالسنة دي انقطعت عن الشيخ فسألني مم. لماذا من هذا على فكرة يا شيخ ما <تصفيق> هذا, هذا هذا غازل ما كان هذا كم كان عمرك هذا والله أعلم كنت في ثاني ابتدائي كنت أحب الكورة حبا عظيما كنت لكن كنت هذا لا نادي ولا شيء والله كنت هذا أنا أذكر كنت ثاني ابتدائي في الكويت أدرس كنت معجب بمردونة <تصفيق> وكان الوالد الله يسامحه وشجعني أنكش مثل مارادونا ما كان يهتم كذا. بعد أقول للشيخ عبد الرحمن يعني وقلت ساوت الروس يا أبو عبد العزيز الآن لبرامج يومية في رمضان الحقيقة من المشايخ الذين أحبهم حبا عظيما وأشتمت عني أشاهدهم ووالدي يحبهم هو الشيخ هذا القرني يعني حتى اليوم تابعت برنامجه على إم بي سي وأحب صراحة أسمع لمحاضرات الجديدة للشيخ محمد العريفي. وأحب صراحة أسمع لأفكار وأطروحات سلمان العودة هؤلاء الثلاثة أنا أعتبرهم الحقيقة من المميزين جدا وماذا عن صلاة التراويح يعني هل تحرص أن تصلي عند البيت ولا تروح مساجد معينة أنا أكون معك صريح من ثالث ثانوي. إلى قبل ثلاث أو أربع سنوات كنت إمام مسجد إيه ما شاء الله وختمت القرآن في جماعتي كثير لكن من أربع سنوات تركت المسجد إيه وإلا أكثر من ثمان تسع سنة أو أكثر من عشر وأنا إمام خطيب وإلى الآن أنا إمام خطيب رسمي في الدولة لكني مفرغ لأنه تزال الله خير الشيخ حال الشيخ يعني يعرف الحمد لله نذهب يمين ويسار في المحاضرات والندوات وفي التلباس فتزال الله خير سمح لنا بأننا نتفرغ للمحاضرات والندوات وإلا والله يا شيخ أكون معك صريح ما ندمت ندما ما ندمت ندما ندمي على أني تركت إمامة المسجد وهل تعتقد المصلين ندموا أيضا أنك تركت؟ والله يا شيخ يعني كل ما أجد أحد من جماعة مسجد الذي قضيت معهم سنوات يعني أرى فيهم اللحظة والحب والاحترام والتقدر سيما أني كنت في مسجد ما يدس عندهم أحد إلا أنا قد جلست عندهم يعني سنوات فكنت كما يقال نازل عيهم من السماء حديث السماء <تصفيق> إلى اليوم لكن أنا كنت صالح في نفسي أكثر لما كنت إمام مسجد يعني كنت بين المغرب والعشاء هذه الجلسة ما كنت أتركها ما دامت السماء وترد <تصفيق> يعني من يعني فعلًا أجلس يعني لما أصلي المغرب في مسجدي عندي مكتبة أراجع فيها أقرأ فيها أحضر فيها أتابع النت الجديد فيها إلى أن أصلي العشاء فأشعر هذه هي الجلسة الروحانية لي طيب. هذا الآن ما عاد صرت أجدها الأربع سنوات هذه الآن الأخيرة وين تصلي فيه يعني أنا طبعا في الدمام في رمضان صليت هو يوم عند الشيخ خالدي القحطاني القارئ أوه صديق لي الشيخ سعد الغامدي اتصلت عليه وينت بتصلي اعتذر أنه <تصفيق> ما يصلي في الدمام كان ضيف عمس البرنامج على ذلك أنا مسيب الخير وحبيبنا الشيخ سعد أنا أحب التنويع ما أحب أنني أكون في مسجد واحد والحقيقة أنا أحرص على الأصوات الجميلة وأبحث عنهم سواء حتى لو كانوا 100 كيلو ما عنده مشكلة. إيه صورتك اللي شفناها قبل شوي شيخ غازي اللي توحي بشيء من الحركة والنشاط وشيء من ال وأنت صغير أنا كنت شقيا م. وحركيا وكان عندي ثقة مفرطة بنفس وأنا طفل صغير وكنت كما يقال أنا لا هاب الموت إن هو مقدام مقدام <تصفيق> فكنت يعني لا أخاف وأذهب وأسهر وأطلع وأتحرك وكنت في المدرسة وأنا صغير الحمد لله جريء وأشارك في الإذاعة وألعب في كرة مع الكرة مع الطلاب أثناء يعني الصباح وفي الفسحة و وكنت يعني تعرضت للضرب الكثيف القوي من والدي لم يعني كما يقال دخن ظهري كان الوالد من كثر حركة الزايدة يضربني ضربة مبرحة يعني ما أذكرني كسر يدي وشجرأسي كان شديد للغاية علي صراحة لكن الحقيقة هذا الشد أخرجت رجولا الحمد لله يعني هو ما ينلام كنت مزعج موذي حركة مفرطة حركة مفرطة يعني أجل السيناء يقول أجلس يلقاني أجل هناك ما في فيني ربشة <تصفيق> لكن الحمد لله يعني وجهت أحد أبنائي يعني اللي هو اسمو نايف أتوقع هو القريب لي اللي هو الثالث يعني ما شاء الله يعني أتلمس فيه الذكاء والحرص ومن نظراته ومن جرأته ومن كذا أشعر أنه هو الذي سيكون ولي العهد من بعدي ما شاء الله نحن برضو في عندنا صورة ثانية بنشوفها نشوفها آه... أنت وين يا شيخ طبعا هذه الصورة سنة أذكرها 1986 ميلادي إيه؟ يعني كنا في مدينة الجبيل الصناعية نعم زرنا بيت. هذا في بيت خالي في مدينة الجبيل فهذا أخي نواف أنت الثاني اللي على اليمين, اليمين؟ أنا اللي جالس كذا ولو لاحظت شوف لابس شراب والثاني شراب مع كسار حق الكورة شوف يعني واضح الحركة والآلام والوحيد و... و... لابس شرابات بيه. الأول على اليمين مين الأول على اليمين هذا أخي نواف وبعدين أنت؟ وبعدين أنا والثالث أخوي فيصل كبير والثالث ابن خالي اسمه يزيد ف... وكانك متحفز تبغى تقوم؟ أبغى تقوم يعني لاحظ الحركة أنا <تصفيق> الوحيد و... <تصفيق> جيد لك لو لاحظت شيخ حتى الماء الماء بعدته عني لأنه أنا حتى في غرفة النوم تعرف أغلب الغرف التسريح فيها العطورات لما أقوم يعني ربما أطيح لي عطر عطرين ولا اللي ما شيء شيء شي يعني أحب الحركة حيوي وما أزعل يعني ميزتي لو تغسلني ما أزعل حتى لو زعلت ساعة بعد شوي أرضى وهذه من الأشياء التي أرتدي عند الله ما أحمل في قلبي على أحد مهما يكن الحمد, الحمد لله الحمد لله وهذا ما يجعلني أرتاح وأخذ الأمور بهدوء وبسياسة حمي. حمي. وإلا والله يا أخي لو واحد انتقدك يعني في مشيتك أو في أكلك أو في شربك أو في إلقائك وصرت أفكر ربما أو صرت بسكت قلبي أو جلطة لأنه الإنسان كما يقال لا ترمى ما إلا الشجرة المثمرة. نعم. أيضا في عندنا صورة ثالثة شيخ غازي نبغى نشوفها برضو مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. ويعني إحنا شفنا صورت كانت ولا إخوانك لحن نسوي هؤلاء الأبناء هذول هذه صورة حديثة ما شاء الله طبعا هذول عيالي هذا في قبل أربعة شهر طبعا هذه بنتي الكبيرة الله يصحها اسمها أه. هاجر ما شاء الله يمكن أقرب شيء لي الظاهر و... واللي في حضني بنتي الصغير اسمها جواهر أه. واللي على يمينها اليساري هذا ولد الكبير عبد الرحمن أيوة والصغير هذا نايف هذا اللي خليفتك أيه اللي هذا نايف هذا طبعا سميته على الأمير ناث الممدوح نا جندوه من أصدقاء الخاصين، إيه. فسميت عليه. وهذه وهذا عبد الرحمن سميته على الشيخ عبد الرحمن شتيش. أنا أقدر الأشخاص وأحبهم. وجواهر سميناها على حرم أمير المنطقة الشرقية الأمير جوهر بنت نايف. آه شكرًا. زوجة الأمير محمد وما قصرت الله خير تحب بنتي يعني سموه سميته والأمير محمد يحب يحب عظيم خاص وبنتي هاجر أيام الثورة الدينية. <تصفيق> <تصفيق> بس هذا. طيب متى بتسمي اسماعيل اسماعيل والله توقع اسمك يعني حلو بس عده بس همش انك سمي طيب شه غازي خليني برضه اتكلم عن انت في مرحلة الجامعة الوالد اراد لك تخصص معين وانت اردت تخصص اخر وفي الأخير كأنك كنت رحت لما جميل الحقيقة الحمد لله أنا كنت في الثانوي لما درست في حفر الباطن بداية الثانوي والمتوسط ونشأت نشية الحمد لله طيبة في حلقات تحفيظ وفي المراكز الصيفية والحقيقة أنا اكتشفت أن أغلب الذين أجدهم لهم بصمة في الساحة تجدوا متخرج من حلقات التحفيظ والمراكز الصيفية مه. وقد يعني استفدنا من استفادة عظيمة لا, يعني لا ساحل لها وكان وحفظنا القرآن في هذه المرحلة الحمد لله وأميت في الناس وبدأت أنطلق و و وانطلق لساني وتمنيت أني أكون داعية وهدفي أن أكون خطيب أعلم الناس وهدفي يعني وأنا صغير كنت أكتب دائما وأنا صغير في ابتداء الدكتور غازي الشمري الدكتور يعني أنا كنت أصنع نفسي بنفسي أكون معك صريح تحية واحترامني والدي لكن الحقيقة يعني, يعني ما كانوا يحثون على العلم والتعلم مم. يعني كان أهم شيء أنك تأكل تشرب أمورك طيبة ماشي في الدراسة تخرج ودخل علمي توظف لكن أنا احتكاكي مع الصحبة التي معي فعلا وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغدات والعشي اكتشفت أن الصاحب له تأثير قوي جميع زملائي الآن الحمد لله ما بين داعي وقاضي ومهندس وطبيب كنا نتنافس نتنافس يعني ونحفظ صويا في المسجد ونذهب للعمر صويا ونحج سويا وإلى آخره فالحمد لله يعني الوالد كان يريد أن يتخصص علمي لكن والله يا شيخ أني سجلت في جامعة الإمام فرع الحساء نعم. وأني سجلت وبعدها هربت إلى أبهاء وإلى مكة مع الشباب لأن والدي يريد أن أدخل علمي فلما عدت وجدت شنطتي في الشارع عجيب يقول ليش تروح شريعة يعني أنت دين وحافظ القرآن يعني لازم تصير يعني بعد نباكي تخصصات نعم لكن الحمد لله يعني أكون معك صريح صار أكبر تحدي لي في هذه المرحلة حتى درست جامعة الإمام والحمد لله حتى تخرجت بامتياز بفضل الله و... وتيحت لي عدة وظائف لأنه خايف أنه يمكن ما تجد وظيفة وكان يريد أن يزوجني وأنا ربما في ثالث ثانوي حتى تمسكني المرأة لكن الحمد لله الذي جعل النساء أسوأ شيء في قلبي أنا ذارت لما صرت في ثالث جامعة أعتقدني الآن لا, لا أنا أصبحت رجلا مسعورا ثالث جامعة قلت زوجوني أو أرتك بجريمة قتل فوالدي يعني حدثت على أقصى الحمد لله تزوجت وأنا في المرحلة الثالثة من الجامعة في السنة الأخيرة تخرجت من الجامعة الحمد لله سبحان الله ورزقت بمولوده وعينت في أربع وظائف قالوا لجامعة الإمام تريد أن تكون معيدا عينت في الهائلة الملكية في الجبيل مع إمام خطيب ومدرس وعينت أيضا مدرس وزارة التربية والتعليم في مدينة عند أهلي كلها سبحان الله فهذه نعمة من الله عز وجل الحقيقة أشكره أن والله يا شيخ سمعي الوصل الحالة قل يا رب كيف نشكرك على نعمك الحمد لله يا رب كيف نشكرك؟ الله لا يغيرك. أخذ التصالي ذات كرمت لا. آمال من الأردن تفضل يا أختي أمل أختي أمال تفضل أنت على الهواء أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أختي أمال لعم لعم بخير وأنت بخير الله يحييك أختي أمال بس لو تقصري على التلفاز عشان تسمعينه ملهات الله يحفظك الله ينصرك وياك الله ينصرك صحه يا شيخ الله الشيخ اسمعك تفضلي تفضلي يا أختي حياك الله ممكن احكي الشيخ اسمعك, أسمعك. تفضل يا, أختي يا اختي آمال كيفك يا شيخ الله بخير انا بخير الله يحفظكم والله الله ينصرك كويس امين امين كل الوساموس طيب أمال عندك سؤال عندك شيء؟ أنا. أي أمال عطينا بالله مداخلتك والسؤال كذا تكرمت طيب شكرا لاتصالك اختي أمال الشيخ غازي طبعا أنت لك كثير من الأسفار تخلص لي بس الجزئية اللي كنا نتكلم فيها أنت بعدين بعد ما حولت كنت علمي طبعا من من علمي بعدين الماجستير والدكتورة طبعا جهت مجاهد الحقيقة هنا الحقيقة جاء دور الوالدين أكون معك صريح لهم فضل علي بعد الله بعد ما تزوجت في الجامعة وتعينت وتوظفت رضوا علي الحقيقة رضا أن تهما وأسكنتهم معي في بيت واشتريت بيت لهم الحمد لله ما شاء الله وزوجتي صارت موجودة عندهم فهذه الفترة الآن بدأ أني لابد أنني أسافر وأدعو وأتعلم وأكمل الدراسات فكان والدي بيض الله وجهه الآن والله يا شيخ وقف معي وقفات إن أنني أذهب إلى اليمن أو نجران ويأتي مئات الكلوات مرات في الدمام أو في الجبال يجلس مع زوجتي ويجلس مع أولادي ويقول اذهب يعني مثل ذلك فهنا دارهم تركز الحقيقة أكثر وأكثر بعد مرحلة يعني البكتيريوس فساعدوني أكثر حتى في المسجد. يعني كنت أجلس بين المغرب والعشاء أجد القهوة العصير الأكل يأتيني فهذه المرحلة هي اللي صراحة أنا أعتبرها أنتجت ربما الكتب التي تراها في جوارك يعني والاهتمام الأسري والاجتماعي صار عندي بعد مرحلة الجامعة راح نتطرق لها أكيد طبعا لكن أخذ اتصال ايضا من الجبال أخوي محمد محمد أكيد أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا أخوي محمد نحن ما نسمعك على فكرة إذا كان يبدو أنك في مكان ما فيه رسال جيد طيب نروح فاصل ونرجع أيضا إن شاء الله اجهز نفسك أنك ممكن تكون مذيع بعد الفاصل إن شاء الله كنوا معنا بعد الفاصل Oh, oh, oh. أهلاً ومرحبا بحضراتكم مرتان أخرى ضيفي هو الدكتور غازي الشمري المشرف على موقع التصافينا عن وسهلي حياك الله شيخ غازي حياكم الله كافر اسمعين شيخ غازي اسمعت صوتك في النشيد جميل ما شاء الله <تصفيق> أنا كل شيء زين فيه إلا النشيد ما الله فتح عليه فيها ليه؟ حتى وانا صغير أبغى أحاول أغني ما فتح الله عليه فيه ما أعرف صوتي المر مرة تقولين شدلي فما عندي إلا يعني حظتها من طو... من قناة المجد طيب أمي... ليش تقول إنشد لي؟ يعني تقول إنشدني يعني خنغير جو كذا فأقول لأمي ربته بيت أمي ما أعلى <تصفيق> <تصفيق> ما عندي لدي عندي عندي يعني تحليل للموضوع <تصفيق> أتوقع على أساس بس الأولادي يعني يخافوا وناموا شيء يخافوا من صوتي؟ يعني أظن أنا الأب الحنون لهم والحظن الدافي لا لما تنشد يعني والله يبني الحلال حاولت مرة جربت أنا وحد الأخوان مهندس صوت حاولت أني أنشد فاكتشفت أنه أنه سيصاب من يسمحه بلوته في أذن فتركت النشود نبوي نتحدث يا شيخ غازي الله يحفظكم على ما شاء الله يعني أنت رجل ما شاء الله نشيط وفي الدعوة ونفع الله فيك مشاركاتك الإعلامية كثيرة ما شاء الله وسفرياتك وأنشطتك فعندنا بعض الصور كذا يعني ودنا نأخذها كذا صورة صورة ونعلق عليها ونتحدث حولها نتحدث عن هذه الأماكن مثلا هذه الصورة شيخ هذه كنا في إيطاليا في محاضر وهؤلاء بعض الأخوة من الجالية المسلمة في إيطاليا والحقيقة أشكرهم والأخا الذي على اليمين هذا أبو عمار هو الذي نسق زال الأخير المحاضرات والندوات لنا في إيطاليا والآن يحاول ينسق لنا من جديد في ألمانيا وبلجيكا ويتصل دائما ما شاء الله رجل نشيطه وأنت رحت, يعني رحت على أساسي أقصديش أنت اشتهرت الشيخ غازي فيما يتعلق بالقضايا الأسرية والمجتمعية بشكل أكبر جميل. فأنت يعني زياراتك هذه هل هي دعوية أو لاجل ذات الموضوع الحقيقة هي دعوية وغالب المحاضرات التي كانت يعني المدة ثمان يوم العصر والمساء في الأمور الاجتماعية والأسرية آه. كيف تكون زوجا ناجحا كيف نربي أبنائنا على الكتاب والسنة تعرف هؤلاء أغلب أبنائهم صح. يعيشون في بين يعني أظهر كفار فتحدث عندهم بعض المشاكل الاجتماعية وبعض الأمور يعني اختلاط الرجال مع النساء وكيف المرأة ربما تحدث مشاكل الغيرة وتحدث مشاكل اجتماعية والحقيقة سبحان الله من ضمن هذه يعني الأشياء الجميلة أنني أذكر خطبت خطبة جمعة بعد ذلك أخذني أحد المصلين إلى إلى بيت زوجته التي كانت رافضة أن تعود إليه وكان يستشفع بي أن جاي من السعودية وأني مصلح وسري وذهبت إليها وهي كانت تعرف العربي قليلا يعني فتكلمت معها وجلست معها وتحدثت معها كأني أبلها فما خرجت إلا وقد أصطرحها بفضل الله عز وجل ما شاء الله وش تتوقع شيخ غازي أكثر التفكك الأسري الموجود عندنا هنا في المجتمعات العربية ولا في الخارج الحقيقة يعني أغلب المشاكل الموجودة هي عندنا مشكلة الشك والخيانات هنا؟ أي نعم الشك والخيانات وأعتبر هي أعظم يعني مشكلة. نعلق على هالصورة نرجع للمحور غازي هذه أثناء محاضرتي أيضا كانت للأسر عموما. برضو في إيطاليا. هذه كانت في ميلانو. أه. في ميلانو فجاء جل خير الأطفال كلهم لي يحاولون يسلموا عليه وهذا الأخ حبيبنا اسمه بحر الدين. اللي على اليمين هذا من من المغرب العربي. مغربي وعلى فكرة يوجد أكثر من أربع ملايين مغربي في إيطاليا وقد دعانا لزيارة المغرب لقاء بعض المحاضرات بعدها زال خير هذا الأخ ما شاء الله و... كان عندك هنا محاضرة برضو عن نفسي. في... كان في مسرح كبير للرجال والنساء وكان موجود معهم أطفالهم وحرصوا أنهم يأتون الأطفال يسلمون عليه فأنا يعني حتى هذا الصور لما يشاهدها أبناء يزعلون خاصة الصغار يغارون يعني باب هذا مين هذا؟ فأقول هذه ابنت هذا ولدي تقول لي أغلب المشاكل هنا وهناك عن ماذا؟ يعني لو لاحظت في كتاب موجود بين يديك اسمه كواليس زوجية ايه كتاب كواليس الزوجية هذا ألفته الحق بعدما سافرت وطلعت وموجود في على العنوان مكتوب هو أول كتاب عربي جمع ثماني مشاكل التفق عليه في الوطن العربي ثمان مشاكل؟ ثمان مشاكل لو بحثت والله لو من الصبح للمساء تجد كل مشاكل اللي في مصر في الجزائر في السعودية في ليبيا هي هي اللي عندنا بال... طيب عطنا إياها كده سريعا بس الوسق مشكلة الخيانة الزوجية الخيانة. مشكلة الفراغ العاطفي الفراغ. مشكلة المراهقين مشكلة الشك مشكلة الوسواس ظاهرة الطلاق وأثرها على المطلق والمطلقة وأبنهم من ناحية نفسية واجتماعية وأخيرا مشاكل الأبناء ما دون ست سنوات اللي هي عبارة عن أنانية وعض الأصابع والبكاء والتبول لا إرادي فهذه الحقيقة تناولتها من ناحية تعريف المشكلة ومظاهرها وأسبابها وطرق علاجها في ضوء مم. الكتاب والسنة مع ضرب أمثلة واقعية والحمد لله وهذه لك. الأمثلة هي تنطبق هنا وهناك الشيخ الآن أغلب أنا شكل. كمشتشار أغلب المشاكل اللي تأتيني سواء في عملي في الإمارة أو عبر الاتصالات أجد أي مشكلة داخلة في هذا المجال مم. أبداً ما تجد غيرها انا توقعت إيش يعني توقعت أن يمكن في, في الخارج يكون هناك فيه تكاتف أسري أكثر مما نحن فيه يعني الآن إحنا إن عندنا قاربنا وناسنا وجيراننا وكذا إلى آخره ففي في تآلف الولد يطلع ما يجلس لكن هناك ما في هي الأسرة نفسها فالابن عند للعمل ويرجع ويحرصون على أبنائهم ما, ما ودّ ضيق صدرك يعني قبل فترة اتصل علي أحد المبتعثين يعني وأنا زرت بريطانيا وجلست مع يعني الطلاب والطالبات المبتعثين المبتعثات هناك وجدت مشاكل عندهم وناشد آنذاك وأناشد عبر هذا البرنامج وزارة التعليم العالي وأتمنى أن يسمعوا الكلام ويفهموا ما أقول يا أخي الكريم ما أجمل أن نضع في كل ملحقية من ملحقيات خادم الحرمين هناك مستشار اجتماعي يحل مشاكل الطلاب والطالبات المتزوين والمتزوجات عندنا أكثر من مئة ألف ممتعث وممتعثة وأغلبهم ترى متزوجين حديثا ثم يذهبون وتحدث مشاكل تعرف يعني الغربة وفجأة التعامل ودائما أول سنة, سنة حساسة صح. بين الأزواج ولذلك يتصلوا علي من هناك حتى أنه من الغريب يعني أطرف موقف مر علي الآن أنا في السعودي لما تحدث مشكلة تتصل علي زوجة إلى قبل ساعة نعم. تقول طلبتك يا شيخ رجعني لزوجي وعيالي أنا اتصل علي مبتعث سعودي هناك يقول طلبتك يا شيخ رجعني لزوجتي وعيالي عجيب بعد خمسين يوما لأنه ضربها ثم اشتكت عليه فحكم القاضي هناك آه أنك آه لا تراه وهي مبتعد وهي مبتعدة وخمسين يوم هي في شق و في غرب عجيب وذهب إلى السفارة هناك ورفضوا أن يقول هذا قضية اجتماعية قال أنا مبتعد وهي مبتعدة قال نتدخل في القضايا الجنائية فاتصل عليه فاتصلت على المرأة الحقيقة لم تتفاعل معي وكانت يعني لكن أخبرت أمها التي هنا تسكن فعرفتني أمها من خلال برامجي فتدخلت وأبشرك بفضل الله عادة الحمد الأمر لله الحمد لله خلنا أيضا نأخذ اتصال دكتور إذا تكرر أخوي محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بحالكم مشي مساكم الله بالخير جميع المستمعين. مساء الخير حياك الله أخوي محمد مساء, غازي مساء النور حياك الله أنا ما عرفتك من أنت يا محمد الشمري من الجبيل الصناعيه طول عمرك انا فقدناك بعد ما رحت للماره الشرقية الله يجزيك خير جميل. انت كنت من جماعة مسجد يعني اي نعم عسى بس كنت راضين علي بس <تصفيق> والله ان شاء الله ان شاء الله راضين عليك بس عقب ما رحت ما ندرى عاد يا الله يطول عمرك انا قاعد اقول للشيخ اسماعيل بابي فاس <تصفيق> قلت الله يستر ذات تصال من الجبيل لان انا اهلي عندكم قلت الله يستر يستلمني ولا يطلع معايبي اخوي محمد طول عمرك الله ينفع بك المسلمين إن شاء الله. آمين أخوي محمد كيف تلاوة الشيخ غازي جميلة ولا يعني كنتم تتصبرون عليه لا والله كانت الحمد لله طيبة والله مرتاحين للشيخ. إيه ما شاء, مرة شاء مرة الله. ومرة الشيخ جاب لنا الشيخ أسدس ما أدري إنه صلاة الفجر ولا الحرم يشتغل عندنا. ما شاء الله. الشيخ شاء عبد الرحمن أسدس صلى في المسجد وسلم. ما شاء الله. وزار من الشيخ وسام خياط والشيخ حسين الشيخ. ما شاء الله. كلهم جاوا عد إلى المخزن. أخوي محمد عندك مداخلة وعندك سؤال؟ والله انا الشيخ بعد ما راح لمارة الشرقيه يقول انه مرة يسولف علينا انه واجه سمو سمونامير محمد بن فهد يقول انه طلع شعر راس وقال هذا يقول الشعر انه صابوا شيب بعد ما راح للمارة انه شابوا يعني <تصفيق> من مشاكل الله يعينني <تصفيق> الله يحفظك <يحمي> يا محمد شكرا <تصفيق> لاتصالك انا يا اخي رعاك الله الف شكرا الله يحفظك وش قصة الشيب هذا قصة الشيب تعرف لما كنت نعمل في الهيئة الملكية بعد ذلك انتقل إلى عملي وأصبحت يعني مستشار أسرى في الإمارة هناك ومسكت رئيسة القضايا الاجتماعية والأسرية هناك فصارت تأتيني قضايا ما كنت أعرفها كنت يعني دائما أقول المستشار والقاضي والمحامي لا والطبيب لا تأخذ منهم شيئا لا فوجدت مشاكل ما كنت أتوقعها حتى أنه يعني كنت أقول الأمير محمد الله يحفظه خليلنا فأنا أحب حب عظيما فكشفت لا تمر وهي مشي سألني تزال الله خير حريص على القضايا الأسرية والاجتماعية فيسرني كيف حوال الناس واشي مشاكلهم شي يحتاجون فكنت أجاوبه واثناء ذلك قال الله يصبرك فكشفت على الرأسي فشاف يعني كم شيبة قلت هذه من ستة شهور لما كنت عندك قال على الأجر إن شاء الله طيب ممكن نشوف الآن كم وصلت لا لا خلا اطلق مستخف نتزوج وتطلع الأمور وتفشل أيضا مدلجب صورة غازي برضو نعلق عليها إذا تكرمت هذه أيضا إيه. أنتم ما شاء الله ما عندكم ولا يطالف في أكثر مفصول. في في هيا تجي. هذا أيضاً من المحاضرات اللي هناك هذا مهرجان الأمة. مم. يعني كان لدعم المسلمين هناك يعني هو في أفريقيا. نعم. زال خير الشيخ وجدت في أوروبا شيء ما وجدته ربما حتى عندنا هنا المسلمين في أوروبا والله يا شيخ يقسمون رواتبهم رواتبهم ما بين إطعام أولادهم وما بين شراء الكنائس لتحويلها إلى مساجد. الله. والله يا شيخ أنك تجد يقسمون أ يعني أ المال بين ذلك وجدت مسلمين حقيقيين هناك أخذ أيضاً اتصالي إذا تكرمت شيخ غازي أبو عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أسعد الله مساك بالمسارات ومساك الله يحفظ وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير أبو عبد العزيز حياك الله ما أدري أقدر أكلم الدكتور لو تكرمت الحقيقة علينا لكن بنحاول لو سمح تفضل يا ابو عبد العزيز حياك الله مساء الخير يا دكتور يا مساء الخير والسرور أخوك محمد بن عبد العزيز المدني طال عمرك ونعم ونعم ونعم فيك عسى حالكم بخير عسى راضين علينا بس يا ابو عبد العزيز سعيدين برؤيتكم على القناة المباركة حقيقة وان شاء الله علمنا طيب عندكم بس حنا ترى نخاف من البرامج اللي عليها وبدناك في الجبال من غير شر ولكن إن شاء الله نامل رجوعك قريبا إن شاء الله إن <تصفيق> شاء الله الله يعطيكم العافيه حالك طيب إن شاء الله الله يجزيك عنك سؤالك نسلم عليك ونباركك بالشهر الكريم و ساكن على القوه <تصفيق> يا رب نكونكم لنا في هالليله المباركه ان شاء الله الله يطول عمركم يجزاكم الله عنا شكرا جزيلا ارزقنا الزوجه الصالحة لا الله ما ما أنت متزوج أخوي محمد لا والله عزومي كان الشيخ غازي بخطب لي الله يجزاه خير الشيخ غازي ما دون يا حياخي ولا أقربنا ولا بالمعروف إيه بال عاد تقول الشيخ أبد أنا أقنع لك بعد الحلق أبو عبد العزيز لك مني وعد إني أنا أعقد لك ولا ولاخذ ألف ريال حقت المعدون لوجهك. هذه عاليتك. عندي الأخوان عندي الأخوان الأصدقاء في الديوانية كلهم يسلمون عليك يبلغون التحياته. الله يسلمني عليهم وكلهم على راسي. الله يحفظ. تسلم راسك يا شيخ بس أنا بخدمة طال عمرك. الله يحفظ. شكرا أخير لاتصالك يا خوي محمد. لا أنا من دعاك جزاك الله خير. شكرا للتواصل يا خوي محمد. نروح أيضا فاصل. Narjaa barzhu, hau! Jaa nafsek, tko muquden bramj. Kono, maana نفسها اللي فيه طالة والله يا أخوي الأطفال تعلقوا فيني أكثر ومبسطوا فأ يعني فأنا أحب الأطفال الحقيقة أيه. أحبهم هم أحباب الله صحيح أي نعم وأيضاً في لك صورة كذا أيضاً قبل ما تشيب وين هذه الحين تشوفها هذا وأنت لسه ما شيبت هذا في برج بيتز المائل الحقيقة لبست البذلة قلت أشوف نفسي مزيون او ماني مزيون وش طلع؟ والله ما ادري انت عينك ان شاء الله اني طيب فرحت تصور عند بيت ما البسها انا قليل حقيقة اني البسها البذلة في الخارج لكن ذاك اليوم ما ادري شو خلاني يلبسها <تصفيق> للمادت مرات يمكن منابس على مقاسي او كذا ايه نعم. وايضا نشوف لك صورة برضو اخرى هذا ايضا مع مجموعة دكتور. هذه كنا في بريطانيا هذا في بريطانيا في مدينة لندن كان لي محاضرة للطلاب المبتعثين والطالبات وجزهم الله خير هذا اللي عليه ساري الأستاذ خالد الغامدي الآن ما شاء الله درس دكتوراه في القانون الفرنسي وابتعثوا اللي على اليمين اسمه الدكتور براهيم الصيني ما شاء الله كان رئيس النادي السعود وهؤلاء الطلاب الله يتزاهم عني كل خير يعني كان نعم الأصحابي نعمة هذه 2009 والله يا ابن الحلال مثل ما هي موجود 2009 لما ذهبنا إلى بريطانيا والحقيقة وجدنا منهم استقبال رائع مم. من الطلاب والطالبات الطالبات هنا. أيضا في صورة أخرى برضو ودي تعلق عليها شيخ يعني أنت أحيانا هذه المحاضرة أيضا في جامعة يقول هذه من أرقى الجامعات أنا مشكلة إنجليزي شوي أنكلاء أو ما أدري شو اسمها هذه إيه فهذا أيضاً هذه جامعة تهتم يعني بالأمور الحربية والعسكرية وهؤلاء طلاب أيضاً مبتعثين بعضهم ضباط ومسؤولين هناك فكنت ألقي محاضرة لهم وأسرهم أنا أحرص دائما إذا ألقيت أتمنى وجود الزوجة مع الزوج وأذكر من الأشياء الغريبة إني ذهبت إلى إحدى المساجد وكان عنوان المحاضرة نحو أسرة متميزة نعم. فتفاجأت هذي وين معلش وناخذ قصة نعم بقى. هذه للجالية المسلمة يعني تعرف لما نذهب الحمد لله الدولة الله يجزاء أن نكون خير مصلة صغيرة ترسلنا كيه. إلى المبتعثين لكن ما يمنعنا نزور بعض أخوان الأوروبيين والمسلمين والجاليات فهذا أيضا في بريطانيا وهذا المنبر حق الخطبة نعم فألقيت لهم كلمة بعد صلاة المغرب للجموع المسلمين هؤلاء ليس الله مبتعثين ايه إيه نعم تقول لي فمرة كان محاضرة وكان في نعم من الأشياء الغريبة عنوان اللقاء نحو أسرة متميزة ومكتوب يوجد مكان مخصص للنساء وذهبت إلى هذه البلدة مسافة سفر فلما قربت إلى المحاضة إلى مكان المحاضر وإذا بعض الاتصالات يقول يا شيخ يعني أنا مع زوجتي ما دخلونا والثاني يتصل يقول ما معنا نساء فاتصلت على إمام المسجد والمنسق قال والله إخي صار عندنا مشكلة مصلة في مصلى النساء فالمحاضرة فقط للرجال والمسجد مبتنع قلت سلمني على الحضور وعطهم محاضرة بعنوان حقوق الجار وأنا سأرجع <تصفيق> قال طيب يا شيخ قلت, قلت, قلت أنا والله قريب ما بينه ابنك إلا كيلو لكن يا أخي خافوا الله بالناس المحاضرة تصبح نحو أسرة متميزة الأسرة مكونة من رجل وامرأة وأبناء. وأبناء فلماذا تحرمون الناس وبعدا أنتم في بلدة يعني جوامع مليئة يا أخي إذا في مشكل في جامعك لشيخ. اذهبوا للجامع الآخر وبعدين يعني أنتم كاتبين يوجد مكان خصص النساء لذلك أعتذر وعدت مع أني سافرت إليها مسافة سفر وعدت والله ولم أنقل المحاضرة عجيب تحتراما للنساء ترى النساء شيء عجيب يا شيخ أنا أذكر يعني كتب الترجمة كتب المزي وبن حجر في ترجمة الرجال والجرح والتعديل هل تعلم أنهم لم يذكروا امرأة مدلسة واحدة يعني يدل على أن النساء عظيمات ولذلك أنا اهتم بدعوة المرأة لأني أقول دائماً صلاح امرأة واحدة صلاح مجتمع صلاح مشتمع. مجتمع ولو ألف مفسد لا يستطيع أن يفسد امرأة واحدة بينما امرأة واحدة تستطيع أن تفسد ألف رجل امرأة <تصفيق> واحدة لما تبدأ تتنكي على المرأة <تصفيق> <تصفيق> اللهم أمني بكرة بصوم الشيخ أنت سبق وزعت ورود في أحد المحاضرات أو شيء من هذا الورود وما أدرك هم الورود كنا في إيطاليا نريد أن نذهب إلى سويسرا وكنت جالس مع بعض الإخوان العرب والمسلمين ننتظر الحافلة تستقلنا إلى سويسرا ونحن جلوس وتأخرت علينا الحافلة ووجدت بعض الورود والزهور فجاءتني فكرة ما هي الفكرة أنني أصور مع الوردة وأرسلها لزوجتي يعني تعرف حننا نذهب يمين ويسار وربما نقصر فقلت يا أخواني رسالة وصايت نصور مع الوردة و اكتب لزوجتك يحبك نبي نفكر ماذا ممكن تكون ردة فعل المرأة لا. طبعا صار كل واحد منا ماسك وردة ويصور. يصور كنا كلنا اشخاص كثر اللي في الاستقبال مجموعة من النساء والرجال الطليان تعجبوا حتى قالت احداهن للمترجم قالت هؤلاء العرب اول مرة يشوفون الوردة بحياتهم ثم عندكم مروض فقلت كلها لا نحن نصور بالوردة حتى نرسلها لزوجاتنا فسألت قالت هل هم طلبوا منكم ذلك فقلت قلت لها لا لكن حبنا وديننا واحترامنا لها ونبين أننا أننا أننا كنا معنا أينما كنا وحللنا ورحلنا فتأثرت بهذا الموقف فقلت لها لا وعنده كتاب لو لاحظت هذا اسمه The Best of Our Husband معناه أفضل زوج في الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق سوت أنا قلت لها محمد كانت زوجته صفية يعني المترجم يقول لها تبع ركبتها رجلة على ركبة حتى تلقى البعير قمة الرومانسية قلت اقرأي هذا الكتاب وتعرفين نحن تخرجنا من هذه المدرسة الله ذهبنا للسويسراء ثم عدنا فسكننا في الفندق فسألت عني وقالت أشهد أن الله وشهدين محمد رسول الله محمد شاء الله فدخلت الإسلام بسهد وردة حمراء والحقيقة الله. في بعض برامجي اللي على هوا مباشرة أجيب مرات معي بعض الزهور الوردة الحمراء التي تدل على الحب الملتهب والوردة الصفراء التي تدل على الغيرة والوردة البيضاء التي تدل على صفاء النفس وأحاول أي متصل أو متصلة أقول لمن تهدي هذه الوردة أنت تسألني ليش أنا جبت هذا لأنه يا أخي كل ما أطلع في إحدى القنوات الفضائية يا شيخ زوجي نطقني يا شيخ زوجي بخير كل مشاكل فقلت أبغى أقلوب الأمور إلى حب ورود هذا يا سلام والله. يا سلام أنا الحقيقة ما بقى لدقيقة ودي أسألك عن موقف برضو وأجبرت قدمت دورة أو محاضرة وأجبرت الموجودين كلهم من يرسلوا رسالة لزوجاتهم أحبك أو شيء من هذا وكانت ردود الأفعال جميلة جميلة فعلا أنا أذكر في إحدى مناطق المملك لا أريد أن كنت أعاني منهم دورة كانت للرجال فقط كيف تعامل مع النساء مع زوجتك وغدا دورة النساء كيف تعامل مع زوجك فقلت لهم يا إخواني أرسل رسالة حلوة إلى زوجتك بس كلمة أحبك وانظر ما هو الرد وجلست ربع ساعة أحاول أقنعهم رفضين <تصفيق> حتى أتت بجوائز قيمة فوافق أحد فأرسل أحبك وقلت أفضل رد له جائزة فعلا جاءت الردود بعد, بعد دقائق أحدهن قالت وانت جاي جيب بريان الخبز معي والثانية قالت سلامات وشطاري عليك لأنه مجتمع ما تعود على هذه الأمور فلذلك يا أخي إسماعيل بالعكس يعني أفضل هذا التقنية نفرض نستخدم استخدام حسن بينك كأزواج مثل برا بعض النساء تقول يا شيخ يعني تفكير بعض النساء غريب تقول يا شيخ أمي علمتني واني عندي طفلين طبعا أنك إذا, إذا, إذا قلت لزوجك أحبك وموت فيك ممكن يخرب الزوج فهل كلام أمي صحيح فتعجبت لذلك أنا أبغى أبغى أنا مقدم آه. وأنت الآن الضيف شيخ سمايل لو زوجتك قالت لك يا سمايل يا يا يا يا سمعة مساء الخير والفستق عليها حبة البندق إذا شافك حجر ينطق تزعل ولا ترضى؟ أكيد شيء يسعدني لو قالت لك زوجتك يا يا سمعة تدري متى أنساك لو دمعتي طاح طاحت في البحر ولقوها تزعل ولا ما ترضى؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. <تصفيق> الله يحفظك سعدين جدا معك <تصفيق> أكيد كل ما كانت ردود الأفعال أنا أقول عبارة دائما دكتور يعني تصحح لي إذا كانت خطأ يعني عبارة كوني له أمّا يكون لك عبدا معناتها أن المرأة حينما تبادر حينما تبادر بالعطاء وتبادر بأن تكون يعني لزوجها يعني خير خير مثال أنا أعتقد أن مئة فالمئة راحت تكون النتيجة إيجابية لكننا نحن دائما ننتظر الطرف المقابل أنه هو اللي يبدأ أحسنت أنا أضم صوتي لصوتك وقت بهذا الحكمة نعم. أن المرأة لم تخلق من رأس الرجل كي تتكبر عليه ولم تخلق من قدمه لكي يحتقرها وإنما خلقت من ضلعه لتكون قريبة إلى قلبه فيرحمها وتكون قريبة إلى جناحه فيحميها المرأة مخلوق ضعيف جدا يستطيع الرجل بكلامه الجميل والاحترام المتبادل والتعاون والألفة والتقدير الذات وإعطاها الثقة أنه يكسبها والمرأة تستطيع أنها توثر على زوجها بأنها تقدره ولا ترفع صوتها عليه وأنها تشكر لأن رجال بصري والنساء سمعيات وإياكم والمقارنة لأنها أسوأ شيء في الحياة الزوجية. صحيح. الزوجي. صحيح. الله خير دكتور غازي. صار عندك القدرة على أنك تكون مقدم جيد صحيح؟ والله هذا شفته. كأن شفته تطورت معك. الحمد. تطورت منفوحة. <تصفيق> والوقت انتهى. شو رأيك تختتم الحلقة خلنا نشوف كيف؟ إخواني واخواتي أنا سعيد أنني كنت معكم أنا وأخي إسماعيل. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة ما أدري أنتم تبتعطيني وجه تقابلني ولا آخر حلقة ذي لا في لقاء آخر إن شاء الله فيه لقاء آخر أبشركم لي لقاء آخر طبعا أعود إليكم أشكركم إخواني وأخواتي ونحن يعني سعداء صوموا وتصحوا إلى اللقاء وإن شاء الله نكون راضين علينا وليلتكم سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق>